أعوذ ب الله من ا ل ش ي ط ا ا ن ل ر ج ي م يا ب ن ي آدم خ ذ و ا زينتكم عند ك ل مسجد وكلوا و ش ر ب و ولا تسرفوا ا لا إنه ي ح ب ا ل م س ر ف ي ن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 م ا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن و ا ل إ ث م والبغي بغير الحق وأن, وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و أ ن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَلِكُلِّ أ موسوعه ّ ة أَجَلٌ فإذا جاء أَجَلُهُمْ أ جَاءَ لَا فَإِذَا ي س ت خ ر ا ي س ت ق د م و ن ي ا ب ن يَأْتِيَنَّكُمْ ي آدَمَ إِمَّا ر س ل م ن ك س ي ق ص للعلوم ي آ ي الاسلاميه ت فَمَنِ اتَّقَى ح ف ل خَوْفٌ ي ه م و ل ه ح ز ن ن و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 ك ي ن ا ل ه م ن ص ي ع ه م من ا ل ك ت ا ب حتى إذا جاءتهم إذا ر س ل ن ا ي ت و للعلوم ا أ ي ن ا كنتم تدعون من دون ا ل ل ه ق ا ل و ا س ل و ا عنا و ش ه د و ا علا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 حتى يلجى ل ج ا موسوعه النابلسي للعلوم م م ا ل ا س ل ا م ن ج ه ن م وكذلك نجزي الظالمين والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا, لا نكلف نفسا الا وسعها أ و ل ئ ك اصحاب الجنه م و ك أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة هم ه ف ي ا خ ا ل د و ن و ن ز ع ا ما في ص د و ر ه م من ا ل تجري م ن ت ح ي ه م الأنهار ل ونودوا ل ا أ هدان ان تلكم الجنه اورثتم ب ه أ و ر ث ت م و ه ا بما ك ن ت م ت ع م ل و ن ونادى أ ص ح ا ب الجنة أ ص ح ا ب ا ل ن ا ر ت ن ض م و د ن ا ج ت م ا ع ا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ح قالوا ف ه ج د ت م م نعم فاذن مؤذنون بينهم اللعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله الظالمين الذين ي ص د و ن ع ن س ب ي ل ا ل ل ه و ي ب ل ن ه ا و م ا ل ا س ج ا م ي ه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 ا ل ق و م ا ل ظ ا ل م ي ن و ن ا د ا أصحاب ا ل أ ن ر ا ف ر ج ا ل ا ر ج ا ل ا ي ح ر ف و ن ه م ب س ي م ا ن ي ه ا ل من ا ل و ا م ا أ غ ن ي ك ن ا ك م ج م ع ك م و م ا ك م موسوعه ا ل ذ ي ن أقسمتم, أقسمتم ل ا ي ن ا ل ه م ا ل ل ه برحمة د خ ل و م ا ل ج ا ة ل ا خوف ع ل ي ك م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 الله ونادى أ اصحاب النار أ ص ح ان ب ا ل ج ة أَنْ افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا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 وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم, فاليوم ننساهم كما نسولق فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا باياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على, على علم هدى رحمة ل ق و م ي ؤ م ن و ن